والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير منومين فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على طرواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة قينثُ جعلهاجُ نُطُفَةً فيِي قَلَرٍ مكين ثمَُّ خَلَقُنا نُطُفَةَ عَلَقَة فَخَلَقناعَ قََ مُبغوة فَخَلَقناَ المُبُغَةَ عظَام فَك شَوْونَ الْعِظَامَ لَحمَثَُّ أَ شَأْنَاهُ خَلقَناَ آخر فَتَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَٰفِلِينَ وَأَ زَدن مِنَ السَّمأَ بِقَدَرٍ فَأَسْكَن النهُُ فيِي لَ وَإَّا على ذَابِ بِهِ لَ قَادِرون فَأَل شَأْْنَالَكُ بِ وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكدين وإن لكم في لنعاب العبرة نسقيكم من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 قَوْمَهُ مَا هُوَ إِلَّا بَشَرٌ يريد يُرِيدُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَرْشَكُمْ وَلَهُ سَاءَ اللَّهُ لَئِنْ أَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا, بهذا ما سمعنا بهذا آباء ان الاولون ان هو الا رجل به جنف فتربصوا فتربصوا به حتى حيين قال رب اصرني بما كن فأوحينا إليه أن أسنع الفلك بآينا ووحينا فإذا جاء عمرنا وفارت النور فاشلق فيها فاشلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطرني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا اشتويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني مباركه وهو ان تخون المنذرين ان في ذلك لآيات وان كننا لمبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن أعبد الله ما لكم من إله تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واشرفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر ما هذا الا بشر مثلكم من ما يتاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخافرون أيعدكم أنكمون اِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعَظَامًا إِنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّا تَهَيَّأْ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إن هو إلا رجل افتدى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين